الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت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 طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى فكذب وعاصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنفر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 وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا لَعَلَّكُمْ وَلِأَنَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يتذكر وذكر <تفكر> الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن جحيم هي المأوى وأمن من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن تسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك إنما أو ضحاها الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصد والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع